وَاتَّخَذَ قَوْمُ سَامِ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَمْ خَلَّ أَلَمْ يَرَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُ وَلَا يَهْدِي هِمْ سَمِيلًا إِتَّخَذُوهُ Altyazı